شبكة كتاب, كتاب الله الأدعية كتاب الله الواردة من السنة النبوية الشريفة بصوت القارئ معاد فقير بسم الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله حسبكم الله لا اله الا هو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 عليه توكلتم وهو رب العرش العظيم بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون بسم الله بسم الله بسم الله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 واعوذ بكم بعزه الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم.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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل عين اللام نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرونا Na'udzu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahit min ma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 ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la Bismillahi Urtikum min kulli da'in yu'dhikum ومن كل شر نفس او عين محب او عين حاسد او مكر ماكر او سحر ساحر الله يشفيكم باسم الله ارقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل شر نفس او عين محب او عين حاسد او مكر ماكر او سحر ساحر الله يشفيكم بسم الله ارقيكم من كل داء يؤذيكم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 ومن كل شر نفس أو عين محب أو عين حاسد أو مكر ماكر أو سحر ساحر الله يشفيكم بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم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 وَمِنْ كُلِّ شَرِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ مُحِبٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ أَوْ مَكْرِ مَاكِرٍ أَوْ سِحْرِ سَاحِرٍ اللَّهُ يُشْفِيكُمْ بِاسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكُمْ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكُمْ ومن كل شر نفس أو عين محب أو عين حاسد أو مكر ماكر أو سحر ساحر الله يشفيكم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء واحصى كل شيء عددا اللهم انا نعوذ بك من شر نفوسنا وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. ان ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا اله الا هو وله كل على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوه الا بالله بسم الله وبالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزه الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائد من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار وشر ما خلق وذرى وبرى ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم نعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي